والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء الشيخ ليكفر الله عنهم اسوء الذي ويجد يوم اجرا باحسن الذي كانوا يعملون اليس الله بكاف عودة ويخوفونهم فيه, فيه, فيه, فيه. من دونه ومن يقدر الله فمالهم ان كانت ومن يهدي الله فما له بال عيسى الله من عزيز إلى لا شيء ثم نظلم من كذب على الله وكذب كذب و الظلم قبيح مطلقا سواء كان ظلم العباد أو ظلم رب العباد ولكن ظلم رب العباد أفضع وأشنع من ظلم العباد ظلم العباد سواء كان في أموالهم أو في دمائهم أو في أعراضهم أو في دينهم كل ذلك حرام بل هو أي كبائر لكن ظلم رب العباد هذا والله أشنع وأفضع هذا تظلم ظلم الله كفر فقل الله إذا هنا لا أحد أظلم وما أظلم يعني هذا السبب من يعني لا يوجد في الظالمين أظلم من يكذب على الله كيف كذب على الله الكذب على الله يتصور بأنواب المشركون كانوا يضعون قوانين وتشريعات وينسبونها كذبا وسورا الى الله وجعلوا لله من برا من الحرث والانعام عظيما فقالوا هذا لله في وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يسوء من الله وما كان لله فوجدوا الى شركائهم قال الله ساء ما يحكمون وفي الآية لغمى قال قل رأيتم ما انزل الله لكم الرزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون تكذبون على الله بأن الله قال بأن الله شرع بأن الله أباع أن الله حرم والله بريء من هذا كله سبحان الله واليوم والله أنا أقذف لكم يعني والله أقذف لكم الرأس يعني حضرت خطبة الجمعة فس خطيبا ييجي مع الرب و يقول القوانين الوطنية الموجودة الآن يقولنا مستمد من شريعة الله هذه من الرب هذه خطيب الجمعة ييجي مع الله من أظلم من كذب على الله؟ لا أحد أظلم من كذب, كذب على الله يحل ما حرم الله وينسبه لله ويحرم ما أحرى الله وينسبه لله يقول هو نبي كم المتلبيين ظهروا من قبل ومن بعد وإلى الآن سواء في أفريقيا أو في أوروبا وأمريكا إلى الآن موجودون هؤلاء يكذبون على الله يقولون ان الله أصغر إن الله أوحدا كذبوا لنا كذبوا حتى الذي يدعو الولاء يقول علماء إنه كذب على الله يقول الله أخذ أولياء وهو كذاب ولذلك جهنم تشجر لثلاثه أول ما يغضب الناس في ثلاث يوسف العالي يوسف يجل الغالي يوسف المجاهد يقول انا جاهز لسبيله كذب على الله يكذب على الله ولكن الله عز وجل يفضحه يوم القيامه ما فيه على كل حال كذب على الله يتصور في اموره الذين نسبوا الولد لله كذبوا على الله لله صلى الله عليه وسلم قالت اليهود عزل ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله كذا والمشركون قالوا الملائكه والنصر قال كلهم كذبون ولا لا كذبوه ولا الله الصاحبه والله سبحانه وتعالى يتساقط صاحبتا والكذب الا الله فالكذب الله منذ كانت الدنيا والكذب الله على طول لكن الله يزيف هذا الكذب ويفقعها بواسطه شرائعه بواسطه رسله بواسطه كذبه الله سبحانه وتعالى بيد كل شيء نعم حتى اولئك الذين وصف الله سبحانه وتعالى بالمناسبه نفسه كذبوا على الله اولئك الذين اولوا صفات الله ومصفوها كذبوا على الله سلبوا من الله سبحانه وتعالى اولا كذبا على الله اولئك الذين فوضوا في الصفات كذبوا على الله اولئك الذين شبهوا الله بخلقه كذبوا على الله ولئك الذين سموا الله بأسماء لم يسم بين الخلق كذبوا على الله ونجم قال من يسم الله الأب يسميه الأب في التوراة وبالإنجيل يقولنا الأب الأناج الموجود الآن كل هذا صيغة بالاب صور وموسي كذب على الله, الله. الفلاسفة من قبل سموا الله العقل الفعال أعوذ بالله الذي يدير الكين خالص الله العقل الفعال أعوذ بالله إذا كل هؤلاء يثبون على الله ويشهدون في اسمائه واللّه اسماء لحسن بها وأظر الذين اللي يشهدون في اسمائه تركوهم حاربوهم سرّقوا منهم ليش لأنهم كذبوا على الله إذا من أظلم مما يكذب على الله بغضك تكتب على على مثلك نعم تكتب على زوجتك تكتب على أولادك على أصدقائك على بشر مثلك نعم الأمر فيه يعني دول يعني جريمة ومصيبه وكبيره ولكن ليس مثل يكتب على الله تكتب على الله؟ لا حول الله إذن الذين يكتبون على الله أنواع كثيرة لا بحظة ما أسرح فرحة وإلا تكتب على الله أنواع سبحان الله يعني يحرم شيء يقول الله حرم كذا وهو كذب يقول الله أباح كذا وهو كذاب او الله سبحانه وتعالى شرع كذب وكذاب او الله أخبرني كذاب كذب. كذب على الله رحيلا فمن الله من من كذب على الله لا أحد اظلم من هذا هذا هو لد ثم وكذب بالصدق هذا الممسوخة المجرم ليس ما بين أمرين بين الكاذب والتكديم كذاب وكذاب يصدر كذاب وكان هذا صدر من الكذب ذلك وكان هذا الله بالصدق سمى الله سبحانه وتعالى هذا المكذب سمى سمى في كذب بالسدس سدس سدس سدس سدس سدس سدس سدس سدس سدس سدس سدس سدس سدس سدس سدس سدس سدس سدس سدس سدس سدس سدس ومن اصدقوا من الله قيلا ومن الله حديثا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق اصدق كلام خير الكلام خير كلام كلام الله واصدق الحديث والكتاب الله المهم يعني اصدق الصادقين هو الله ورسوله نعم فهذا كذب بالصدق الله سمى كلامه وسمى احكامه وسمى تشريعاته سماها صدقا وسمى هذه العقيده صدقا هذه الكلمه الشريفه لا اله الا الله محمد رسول الله سماها صدقا في القران سماها صدقا كذب لا, لا سماها صدقا في خميس ابراهيم تراتي فيه هيا ايه هيا يقولي عالب أسف ميه عالب كذب بالصدق كل ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله فهو اللي كذب بي شيء مما أخبر به الله أو مما أخبر به رسول الله فهو كافر بالله كذب الله يسمى مكذبا بالصدق من كذب به ايش بتتبرر حرر الله تتبرر وكذب قال كان ما حرم تفرج حلا الحجاب حرام ما ما هذا ايش أشخا العلماء من أنكر شيئا معلوما من الدين والضرورة تفرج له كاف كذب بالصدق وكذب بالصدقين كذب بالله بالصدق. إلا الله كذب إيش الله حرم الربيع وما نبى لما ما حرم ويتسمون كم من كم من كذاب في هذا الموضوع الله سبحانه وتعالى حرم الزواج بدون إذن الوالي وقال في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما نكاح أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها, فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ثلاث مرات والحديث صحيح جاء وقال لا ما في خلاص هو يرمي بهذا هذا كافر ولا لا. كذب بالصدق ولا كذب بالصدق هذا ويقول سيدنا رسول الله عليه أن يكافح. إيه اللي يقول يعني يعتبر باطلا في نظره هذا المكافح هو الباطل. خلاص هو قلاه. يقول حارب رسول الله وحارب عبد الله وكذب بالصدق أي شخص شيخه سيد الجزايل الله ربي الله الجزايل. كذلك أيضا الله سبحانه وتعالى قال المرأة تزوج حينما ت... يمج زوجها إذا كان عند أولاد تشتري ثمن وإذا ما عنده عند أولاد تشتري الرموة هم قالوا لا شيء سرين حظ لا حوالي. هذا الظلم لا هذا الظلم من أكل الناس نسل والله يقول وليس كل أعمالكم بينكم الباطئ الذي كذب بالصدق هذا حكم الله حتى ان قضيه الميراث ما وكلها الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكال قضيه الصلاه الى رسول الله فرض الصلاه قلويلهم فرض ايش الحج قالوا يعني صلى الله عليه وسلم فرض سبحانه وتعالى الصدقه وكذا قالوا لهم لكن المال سرقه لا ما وكلها لنبي ابدا شخال يرسيكم الله في اولادكم للذكر مثل حافظهم فيه قالوا لا نسل فإن كنا نساء قالوا ظل بيه قالوا ظل قال فإن كنا نساء فقط نسل فلهم نسلوا زمان صلى الله عليه وسلم ولأبوه لكل واحد من المسدس المصارع ان كان له ولد فإن لكل ولد هو أبوه أو أبواه من المسدس ما كان له إخوة من المسدس وهكذا وهكذا وهكذا <ينحن> إلى إذا خذ يسل ميراث ما الله من هذا أبد الله نحن نحن مسل الله الله كي يعرفنا في المال كي من المال كي الفلوس خصمال شيء حاطة. من حلم الحرام ماذا فالله سوى لك اسمه تتسارك بكبسر ما هو الكلام يعني لشان عمزين من جاء وقال لا تذبا بالصد اش بالصد كيف والله الله كيف يزرب به وارد الله ماذا هم يعني القرآن الحب القرآن هجر في يعني في الجنايات في الاقتصاد في السياسة في الاعلام ماذا هم ضربوا عليه في هذه الجهاز ذاك مدرس ايش مدارس الاحوال الشخصيه واحد بسيط من نور الايمان من نور الاسلام قالوا ينبغي نلمحه ليش حتى نصبح مثل اوروبا كافر لا نمثل الإسلام بسلام تلك الصين والاون نسبيا ولان هذا خلاص ينبغي نصدق كذلك اذا يبغونا عوجا ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا من الاطراف نائب قريحة المسلم مخصوش يجوه ما يقول انتم مش مسلمين كيفكم يقول ممشي الله عندكم يكون خال اللي ممشي مسلمين الدين بيته الإسلام لا حد سنسوا وخرجوا بحالهم حد كوا بحالهم وين المصارى الذين كفروا ودوا لو تكفرون كما كفروا ودى كثير من الهجساب لو يرضونكم من بعد إيمانهم كفر لأن من تلفثنا اليوم تلفثنا كاملة كذا تولى بان لمشي واحد الهواء سوى عم لا إله الا الله هو من كذب عن الله وكذب الصدق جاء والله والله العاد الصدق جاء يا ما جاء لا جاء الصدق وكذبيه الحجتاين تولى هو كذا العجوه فوق. قال هذا, هذا المجرم الكاذب والكذب هذا جمع بين الكذب والتكذيب هاش جزاء يا ربي قال اليس في جهنم مثل للكافرين اذا اعتبر هذا كافرون لا وقال سبحانه أليس ما يكفي لهذا الكافر ان يكون المقام الدائم له هو جهنم يكفي ولا لا نعم يكفي يا رب نحن نقول كل مؤمن يقول يكفي يا رب كافر خلاص اليس في جهنم مثل المثل هو مستقر دائم يسمى المذواب اللغه العربيه اليس في جهنم مثل الكافرين نعم هذا الصف الثاني هذا الصف الاول وما أكثر هذا الصلاة كذبا وكذبا اجمع بينهم وبين الله الجزاء بين الكاذب والك... والمكذب وبين الجزاء, الجزاء. هذا اللي نشمع بين الكذب والتكذيب بين جزاء أرى أننا يجمع بين الصدق والتصديق وبين جزاء وكذلك ما قال والذي جاء, جاء. جاء بالصدق وصدق إيه بين الجزاء؟ إذا نسق <تصفيق> والذي جاء بالصدق إيش اللي جاء بالصدق سيدنا محمد صلى الله أسمه وإيش كل اللي صدق من الأول أقوف قبل الصدق والجميع ما صدق ما يدخل والذي جاء بالصدق هم والأمبيا وعلى رأسيهم سيدنا محمد كل الأنبياء الذين اختارهم الله وجاءوا بالصدق وما أخسروهم الله اللي كانوا ينصادخين فيما جاءوا به والله ايدهم في الصدقين بالمعجزات قال والذي جاء بالصدق وهم الانبياء وكل وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل الدعاه الصالحه كل الدعاه الى الله المخلصين لدين الله والصادقين في الدعوه الاسلاميه العظيمه الا وهم داخلونهم في هذا العمر والذي جاء بالصدق والصدق شنو هم نبينا هو ما جاء في كتاب الله وما اخبر به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الصدق سبحان الله والصدق الأقوال الاقوال والصدق الاعمال وهذا كان صادقا في اقواله واعماله وحياته فهو صادق بحاله كله مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان صر من الصدق بقاله وحياته جميع ما كان يعمل كان فيه صادقا جميع المعتقداتي كان فيها صادقه حياته وسيرته كلها صدق. سترجموا الإسلام الصحيح. صدق لنا. وما خير. والذي جاء بالصدق هو الأنبياء والرسل الذين ما هم صادقين ما؟ هو كل الدعاء الصدق. لا تدخل بالساعة. إيش ما يفعلنا؟ دخل وناخور. الله يذكر عنهم. والذي جاء بالصدق صادقًا. عليكم بالصدق. فإن السخاء يذيل البر، وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال ولا الرجل يسلق ويسحى الصدقاء حتى يسبع الله يستيقى فالصدق يجرش للبر والبر يجب أن أصبح من الأبرار لا, لا أصبح, أصبح الأبرار فينهم من الأبرار لا في نائم أعراض يصبح بار ومرك بي الله عز وجل كيف يشمك منها؟ ما شاء الله قال والذي جاء بالصدقاء وهم الأنبياء ومن على شاكلتهم زيم ومن قام بدعوتهم وخصوصاً سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والدعاء الصادحين إلى أن تقوم الساعة إذا أن صحبتني بعد إله قيام الساعة وكانوا كل المسلمين كلوا داعين كل المسلمين داعين حتى كان يقول عليه الصلاة والسلام ها فليبلغ الشاهد احضرت خطبة احضرت درساً قرأ شيئا بلغ الشاهد الغائب اللي احذبني الله لي ما أقرأ شو مشيخة من علي لا تنسى عالم لما سألم حكم من الله سألم كذلك أنا واحد اسمع, اسمع المفقية واحد يقول كين واحد الرحاكي تتحر يسلي العلماء اللي يسمعوا له ايه من عمسي وما قالوا شيئا ولا نعمسي خالقه او قالوا احتي رف ما يعملون هو كالتحر يسلي لهم يقول هذا السأل العليم قالوا ايش هذا الحديث صحيح قالوا نعم زي ما كين كتحر يسلي العليم لو مش التحر يسلي لهم الراسي لو والأقسام يومصار يومون كلها قد يسخرج ويضر بها كما يدور الحمار ويراحة جو قدوا كتعرف كذب حرام قال نعم كتعرف النامي ما حرام قال نعم كتعرف القيبة حرام قال نعم قدوا أنت من جبل اسماني السطحان هديك تحذر هو مباب أي <تصفيق> خلاص دين دين العلموش نعم كل شيء في شيء اللي تتعرفه خالص فيه أنت بديك في العلماء اللي متحرص جبه والذي جاء بالصدق هو سيدنا وحمد صلى الله عليه وسلم كما قلنا وعند يأكلوا وتعاد الصالحون وثم والصدق كما قلنا قال وحال حياة صدق الصورة جاء بالصدق عينوا صادقة ودوا صادقة يدوا صادقة صادق. كل صادقة تصموا لقد الحراس في كل صدق صادق مع الله ومع نسي وعن الناس بقليل وحالي للكم الوحيدين يعمل العامل وكذا كذا إيه؟ لا تسو تساتك تبع انا ولا اللي جاء بالصدق وصدق قبي غير زي الصدق لانه كل واحد يجيب صدق ويكذب فيه كيش بالصدق وكيف بالصدق ويقول فلان كذبه ده وهو حق ولكن الصدق بي على ابو طالب كان يقول وش ما اللي يقول وش هو تقول له غلط هو صدا مسلا إذن الذي جاء بالصدق والأنبياء جاءوا بالصدق وصدقوا به عندهم قاما عادوا كلا نسخ عاملهم خلاص وكل داعي لله هكذا يقول خصوه يكون يجيب الصدق ويبنغوه وعنده القنعان يعامل ليه وكمزا يمز عليهم والدائع على هذا الشهداء ليه كانوا شهداء يشهدون بإراقة دمائهم وبدل حياة مهجم لله يعني كأما يحج على صدقه يقول صدق الحجة على أن هاته سيديك تقول صدق فيه هو الأن المسؤولة من أجل حياتي كل أنا أمس نضحي بهذه ليه؟ لأن هذا الذي أقوله أشهد بحياته والذي جاء بالصدق وصدق به لكن يا الكريم قد يكون الإنسان ما جاء جمسك ولا يصدق به عن الإنسان آمسي رجل أمي ما تنفهم به صدق صالح ما ينزل الصدق ولذي قال العلماء هل تحمل هذه الآية من معرفة جاء بالصدق وصدق, وصدق به حسن أبي أمس المسؤول والذي جاء بالصدق والذي صدق به من كل اسماء صلى الله عليه وسلم هذا يدخل الله يدخل كل ما منع سمقها هذا الدين لسعاد الصحة والذي جاء بالصدق وحتى الذي صدق به ولو لا يجيب سماء قال قالوا وش الجزاء يا ربي هذا يجمع فيه عكس الأول الأول يجمع بين الكديد والتكريب وهذا يجمع بين الصدق والتصديق أش جزاء يا ربي قال اولئك الكمال الله أكبر هؤلاء يكونوا هؤلاء يسموا هؤلاء صفعوا هؤلاء اخر كل كل خير يقضي وقضيده في سحق الركعه اولئك الكمال لهم اجر هم المتقوس التقوى تجمع اثري التقوى الكامله في هؤلاء هؤلاء هم اللي اتخذوا قايد منهم وبنصر الرب فيه بالصدق والتصدق واللي ما بين الصدق والتصدق اسمحك للكمة أصبح من المتساقين أصبح فائز خلقص المتساقين هذا الصفه العظيمه ونحن قلنا مرات ومرات الجنة والله لا يدخلها إلا المتساقين اللي يعلو يقايا من الأنظمين قضى الوقت بان شو يقايا في كل جزئيات الشريعة يا ربين يكتب الله يقولك يا رسولي. كل أمر تطبقوا كل نهي يشتبقوا كل خبر يصدقوا خلاص لأن تصدقش ما تقدم يشي ما حالش تقول أولئك هم اللي تساقوا هؤلاء من الذين ها؟ اتساقوا كل تساقوا فضلوا الله وعدمه وثم زادوا وقال لهم ما يشاءون عز ربهم اللي لي عند ربهم اللي رباهم على الصدق والتزير اللي رباهم واعتنوا اعتنوا وقاموا وهم قابلوا في التضفياء وتربوا على ضوء هذا الصدق والتزير هؤلاء عندهم ما يشاؤون لهم ما يشاؤون من مأكولات ومشروبات مشروبات ومن ومسكنات ومركوبات ومنظورات وما سبحان الله لهم ما شافوا بغاو ننظر الى وجه الله موجود بغوا السكنة في جوان له موليوكة أبغوا النعيم بغوا العلو لهم ما يشاؤون عند ربيهم من رفع الدرجات ها؟ وتكفير السيئات ودفع مدرات ما يشاءون ثم لاعنوا الرأس ولا أذن سمعت ولا خطر على الدرجات ليش؟ لهم يشاءون لهم ما يشاؤون عند ربيهم من الحورين فلا لا لا, لا, لا. يأتيك الله على سبعين حرية وكل حرية على ذي عنده سال جوهر من هذا السال ياقوت من هذا السال تضيع ما بين مشيتة وكل حرية لها سبعين حل سبعين حل يرى ظاهرها وباطنه أو بطنيه ظاهر كي لما يشاءون عن ضرب الله أفضل الله لما يشاءون عن ضرب الله عز وجل نهلك الفضش جزاء المحسنين لا ما هو المحسنون محسنون؟ قد مغل الحزن الحزنات عمروا الدنيا من الحزن الحزنات جزاء المحسن أحزنون أحسنوا مع الله وأحسنوا مع الناس وأحسنوا لشريعة الله وأحسنوا لكتاب الله وأحسنوا لرسول الله وأحسنوا لأزواجهم وأحسنوا لأولادهم وأحسنوا لأمتهم بأم... بلما... بأمر مرهنه أحسنوا في دين الكل الحسنات حياة كلها في الحزنا حول ذي كيسان فمحسيني أحسنوا عقيدتهم وأحسنوا أقوالهم وأحسنوا أعمالهم أحسنوا فروجهم وأحسنوا إلى أيديهم وأرجوهم وأموالهم وأزواجهم و وكل شيء من تجنس بشؤوني حياتهم ألحظ أحساني أتقنوا ولذلك الرسول الرسول المبيين في الإحسان ليس خالد أحسان المسؤولين عن الإحسان قد أن تعبد الله كأنك تفعل فإنهم تجنونهم فهم عايشوا حياتهم كلها أحسان الله يرى تني أدوا عبادة بالصلاة والزاكة والصيب والحكاة أن الله يرى هذا كان الله يرى هذا وإنت اي أي عبادة من العبادة والله يتتقنها فقنا من يتصل هكذا و... وهكذا العرض الصالح اذا هؤلاء اصبحوا من المحسنين لذلك الجزاء المحسنين كان قائلا قال لي فعلت يا رب بهم هذا كل هذا من عين الله لا اللي شو منها المحسن كل هذا الله تعالى <تصفيق> هو اللي يوفقه هو اللي ييسر له نزل الجيتار ارسلنا الرسول اعطاه نور الايمان ها خلاص لازم نقبل الله يبل عليكم عن هداكم بالاين لي هاد يا رب وفعسبه ما فعلت قال ليكفّر الله عنهم أسوأ الذي عمله، ويجيهم أجرهم بأحسن ما كان يعمله، جوج، حسن الذي كان يعمله، جوج. شو؟ السيئات كلها لتكفرها. نعم على تفضل منك. يعني لو عمل معهم نعم المقصة تقول مقصة، هاه؟ والعاد أجي أعمل، شرعت في قال كذا حسن السياسة قال كذا حسن أسدي وسياسة كذا والنبقاء هذا أكبر أسدي وأكبر أسدي وهذا ذي عليه قصية أسيجاس قط حسن الله الله ما عمريش معه ولا هكذا أشعل معه جد السياسة أشعلية قال ألف مليار مليار من قال خلاص بحيه. كل شيء تمحى وش حبي هذا حسنات كذا في الصغائر الكبائر في في في حسنات كبيرة كبيرة مثل مثل الصيام مثل السباقات وكذا وكل حسنات صغيرة لما تسأل عن طريق غض البازار كذا هذي حسنات صغيرة ياه هذه الصغيرة أنا بدي الحكي فيها حل مشيت الحج تلا تلا مشيت بجسما سمعت درس حل مشيت بإطلال العرب بدلت سنار وبدلت مشهود ويعني هو أنت واخ ما شاء الله ففي جذبك بأحسن والله في الحادثه تسع على ان الله الذي يحرر بجو عذنت يضاعف حسنه بدل من الذي فيها يعني واحد واحد حتى في عشرة كل واحد عشرة واللي واحد الوحي... مع كان وحده واحد 700 وقال وحده ب 200 نهايه بس مع المسؤوليات لا ليه ايه لا سبحان الله سيئات ليكبر الله عنهم اسوا اللي بلاغ الرحمن القياسي في السؤال ايضا والله يؤفره فاكر ليه سؤال سيئ بقى لين كن نظرة خائنة وكن زينة كذلك هو اغفرنك الزينة فاكيف النظرة ذيك الآس واغفو فيمقى ذيك السيئة بعلوها والحسن جادت بالأحسن جين كل شيء صار أحسن ذيك الصغيرة الخرص بيه خلاص هذا هو حل بقى رسو عز المرز وحدنا قال يوسى بي رجل يوم القيامة ويدع الله كنفه عليه. سترو. ويقرد كله له عدس كادو في عدس كادو في عدس كادو. ترو غيت سياسة صغيرة. رأمت نظرة وسمعت كادو سمعت الخضار كادو في الف في الفلبين وشذي أقلية عبد وعنده شي بسيط كبيرة الزينة واللي ود شرب الخبز كله هذا كحلاس والمتروجين كبار هو الدراري الصغار يجي يجي يجي قالنا اعمل يا ربي ما في ويخاف ينير زعيم فرنسا ويقول له هذا السي اس هذه السي كلها بدات حسنات الله اكبر يقول يا رب ما في شيء زين او وجر القاطع قبيل كنت لا إله إلا الله الرؤساء المضاحك حتى نبت نوجي مع المصطوت سأأخذ فرع هذا فرع هل فعلتم ها أمقرة وبيت إيه شو كان مثلا يعمل ما شاء الله ليه والنجاح الأكبر وهكذا اخوانه فلذلك قال ليكفر الله عنه اسوء الذي عمل ويزيهم اجرهم باحسن الذي قد سبحان الله هذه الايه ما الله والله كم عجبه هذه الحاجه كم رائعه هذه الحاجه غير ولكن صدق سيذوق إذا ما ذوقهاش ما بنتعفش للذوق ولا قد, قد قد يعني بذرت وجفت سوداح ايه ده مش ما قال اليس الله بكيف عنده لا إله إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان مهدد، كان مهدد بالغثيان، بالقص، مهدد. قالوا قد محو، قال زولوا من الأرض. ما بقاش قلت كتبت دولة الموت، في سمت في الآيات الأخرى. فقولنا لا، قالوا ما نزولك بتحينه. انت الصغرية مش ما بقاش أروح أنزول خلاص. هددوه، الرسول صلى من الله عليه وسلم يخاف. سكتي بقول ليش أخرج من لي؟ خائف منهم من مجرمين. كذول لا، لا سبحان الله. الله صدق أنه قال آل الله هو اللي كان في العبد يجي العبد يجي شكل العبد الكامل في العبودية تيجي واحدة له والله سبحانه وتعالى بيحب في آل إس الله موضوع العبودية سبحانه وتعالى سبحانه الذي أسر بعبده الله يشتر بالعبودية أصل العبودية كاملا لله الله شر وإنه لما قام عبد الله يدعو عبد الله مش عيد الله شر؟ لأن هذا عبد يدرو وهو سيد الدين سبحانه وتعالى وفي مقام التحدي هو يتنزل في ربي مما نزلنا على عبدنا على عبدنا ايوه سبحان الله فاوحى الى عبده سبحان مقام شريف وينوه به سبحانه وتعالى بقوله ما شاء الله ما شاء الله. فيقول اليس الله بكاف عبده اعظم رقم قياسي في العبوديه اللي اعطاه ذنوه واجنا رسول الله صلى الله وسلم وكل من كان على شاكلته فهو مثلها هو يكفي قال العلماء يكفيك بي ما أعطيتها بالعبودية أعطيت الحصة الكاملة أعطيتها كمال وكمال وإن حصل أعطيت كل العبودية 100% يعطيته 100, 100% ما يخلي شي شي سبط صفت... يتصلط عليه لا الشيطان وإبليس اللعين ولا البشر له يقول لك مزانك الشياطين فالله يكفيك شرعه كل ما من يحاول ان يمسك بجروم الله يجبك شرعه ليش؟ لأن كل كلك لله أرميس إن عزبك لله، لده فهي كيف أليس الله يكافر عبدال عبدالي وكيف له كيف خلاص، أن يكفر خلق يشبع الله حساسا إنسان يقفل الله يخدمك يدفع لك شرور ويزي ويزدئ ويز ويز لك معروف ويز سبحان وإذا ما تشعر ما تشعر قد تتفر شيبعتك ما هو أفضل قد تتفر شيبعتك ما هو أفضل سبحان الله كذا دخلت الحضيرة خلاص اليس الله بك يا ابن عبده ويقول بهذا الاسم هذا أليس بك يا عبده بلى برا اقول اسمه سخريري اليس الله بك يا عبده ثم قال ويخوفونك من الذي نمده خاملا مقصرنا في غادي تقتل تقتلك هذه الاسمع رمزك اليها غادي يفلزق مولاي امزلها ومولاي عبد القادر ومولاي الجيلين بل عبد القادر الجيلين غادي يشتد غادي تدوني جعلوا لك وعن كشي بديان وعن زعند خدا ولقاع غادي هذا شنا شنا هود هود قالوا له هذا قالوا ما عند ما عندي ما عندك الجيز يوم ما ليس به ما نصله من بوتي عبدة على ما تقول إحنا جالسون ولكن اللي يقدرون عما به هو هذي الالهه غدف على رسا رانسان دا ديسمس دالوسان ستوي وراسك كتوقع فيها وكتشبهو شتمها وهذا يدخل من عندوها جداد ولا غناد فهي غادي تخدعني في قضاء مبرمه اش قالهم قالوا والله قالوا لك يعني قال هذا قال وقبلهم دميشن بمانا وما يحلو الانصار في الهسن عقبه وما يحلو للمؤمن ان نقول اذا سرارك عند الهتنا بش قالوا هادشي اللي فيك انت مجنون انت يعني مخبل انت مفلس متجه متجه متجه حك هذا هذا هذا هذا أيه قالوا هو شهده. هو شهده. الله الله خلو خلو إني وشيدوا وشيد أنا كشاهد الله وشيدوا سند أنا بريء مجه أنا بريء أنا ساكت على التقصير بالبابوس الله يعينكم يا عبود بكم بيكم هيدا كله فكيدوني جميعا ماذا خال المجتمع سموه إذا تقدروا تمسوني وهذه معجزة سبحان الله إذا تقدروا تمسوني أعرف أنك على الحق وعلى الباطل لا لزمولو ايوا هذه قراب شي جو تاع حرب واش عمر المؤمن القوي غير يعطي القوة خلاص ما تبرش هي قروية لا سبحان الله كل متعبد الله وشكر عليه وصامد وصادق مع الله خلاص الله يفعل كل شيء وكل رجل يعطي هكا يتكلم خلاص هذه مجوة قدروا كرموه والله المستعان وهذه نفسها واغزينا ابراهيم سبحان الله سيد إبراهيم قالوا, رأيه. قالوا سيدي. سيدي. وحاجة وحاجة أن شقلوا للأنيان سيد سيد وحق قالوا ولا أخاف قال ولا أخاف ما سيقول أبي إلا أن يشاء ما خاف من غزت قال ولا أخاف ما سيقول أبي إلا أن يشاء وسائر ما أشرف ولا تخافون أنكم ما شرفتم لا بالله وأورثوا من الله ودلوا أن شرفتم لا الخوف إيه؟ فكذلك قرأ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويخولفون الذين من دونه. قال الله عزوجل ويخولفون بالذين من دونه. فهم دون شيء دون الله. الملائكة مع الله، ونلعب هذه الملائكة. الملائكة تقدر تدرب؟ لا تقدر. الأنبياء والمرسلون يدرون؟ ما يستطيعون. الأولياء والصالحين يدرون، والمحبي يستطيعون. ليه؟ ولنجعل السنانة مشد الرك والله ما يستطيعها سبحان الله و هو مفيوله جنب من دونهم من دونهم لا من جنبنا نزه بقيب ينفعوا لا شيء ينفع الذي يضر منه هو, هو من من هذا هو قل ومن يد الله فمن له؟ ومن يهده الله فمن له؟ من يهده الله فجسيدنا محموس الأعظم ما وخيس السماء والأرض أنتما فيستطيعون واللي دم الله مثلها وليابوس أصنامهم وأنا بسمع السماء والأرض على أنهم بيهم فالذي بيده ملبوس كل شيء الذي يعني يعطي ويمنع ويضر وينفع ويجلب يدفع أجله الله سبحانه وتعالى تعالى بغير اما من ادله الله فما يمكن ابدا فيها من هداه الله ما يمكن احد ان يضله خلاص والله فف جهتك اذا بغيتي جهتك بغيت جهتك هذه مشكله والقدر يعني انا كان الهدايه بيد الله ولا بي الا بيد احنا ما بيدينا شيء فالله يظلم من يا شيخ حقيقي من يا شيخ ولا في الله يكسب رزقك وأجليك وأعمالك بشكل ومساعدتك ولا يزم بخير رزقك تقلس وتتخاف يبيسك وتشدعك بابك وتقول الله كسب رزقك ورزق ياسيني لا كما قال لي عمر رضي الله السماء لا تبطل لها ولا فضة قوم يا سيدين قم فمشوا الله قال فمشوا في ملكنا هزي إليك بجنان ساقط ما هو يتقل سوق الجرس والرطب يتساقط لا قم سابها ساعة السفاة فالرزق موجود ساعة السفاة ولكن بط ولو استقاموا عن طريق الأصل، ولو أن هالكل أمر وثاق ولا فصحنا. آه، بغيت نسخ الحلال ويصدق عليه. طاعت الأسباب. شنو اول سبب طاعت الله، وثم طاعت الأسباب اللي بطلب في طلب النصر. طاعت الناس اللي نجار حداد، حراس، حياط كذا أو بالناء او فلاح الله كذا صناعة جت طاعت. هذي المتساق مع... مع الارض الأرض يا شو هي؟ الله. الأرضية تقول نعم فيه السوية ثم نقوم وتعطى السابق ويستغل معه زمجان كان من الوحيد يقول انا نجرب سلسل الخباس ما فيه ما فيه بس كان قيم من التقصيناعية مشي ماتعف لايش وكانت صبت عندي في, في, في الاسبوع واحدة مرة والله هي قادمة قال صبت في الاسبوع عندي عيز ترماتيها ولك الخارج منك يا أخي شوه الله ساخد عليك وخذ يدين نهار ما فيه ليش لأن الله ما ينقل إليك مي سددك مي كيف باقي عينك أسلوك طريق الله واعرف دين الله وتسابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل نصحن الكتاب الله وتباديكتاب وتباديك وتباديك والله انت بالله وسعي ومتشجر يبون لا إله إلا الله قال في بفلنس وحده احنا بفلنسي ما عرف ناس والله احتى وقت والله لا يكون فوعدا ولو انهم أقابوا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ربيهم لأتوا فوق متح ما هو ألفهم ما ضمن لا من فوب صح ما تدريكي يرزقهم وين يمسك الله يرحمه مرة يرزقه مش جاني بس خطر شنده والله ما سرق انتم ماشي في الطريق العمال مش مزبوط ليش الله سبحانه وتعالى طيحوا منش واحد منهم طيحوا منش يخبرنا السكردي زلمة جاء الله شي حدكم سيدنا شكون الخرو الله خرو يجون سبحان الله ما تدري ما تدري يا اخي الكريم كل لله اليس الله بكفنا عاده تجري فيك يكون عندي فيك شاعله شيطان شاعله عدوله وجهك يغرقك خالص من الليل اذا كان شخص صالح يشاف من عن من نفسه شرا اذا شاف شي شاف تقول انا المجري وكيف دي رجع حسابه ورجع الاورا اش عملش هذا النهار قال والله والله تقول لي يشوف شي عامج عوجاج دبتي او يعني امرأتي او خادمة زي اخل انا المجريب اشعر ماذا يجب بس الله عليه وعكس عيام اعكس انسى يا اخي لا اله الا الله اذا يقول الله عز وجل هنا هل الله من كاس العبداء والي ومن ديناهم الا ونهاب هذا ومن ديناهم على ونهاب هل بعزيز الله عزيز ومساحب الانتقام عزيز غالد قاهر، قوي قاة، قاة. سبحانه وتعالى العزة هي القوة والقافر الغلبة فالسلطة الكاملة سلطة الله والقوة التي لا تقرق قوة الله والله كل النهي بلعجاب شوف العجاب مجموعة من ناس غلبات امة سلسل و... سلسل و... سلسل و... سلسل و... و 13 من الصحابة قلبون عم سيئة ايه ايش بنصر إلا وليمشرون اللهم يسولون مجموعه من الشيشانيين هنش أشبعوا في أعظم دولة أفست دولة والعيادة عيادة بالسموم ب... يعني بالسلحة الثانية خرجوا من الدرجة خلص خرجوا بيه من السموم لا تستسلموا لا شي هزيمة هي شو نحن دولة خلاص حنا معاكم إحياء الولسين والسخين والنويس ياخي الال الجيش الأحمر لا أبدا مجموعة يا راعي يكفي العالم في خليج روسيا ها وها الرعاة سباق الرعاة سباق وحتى جروزني ما هي بنفس روسيا الفجيرة والله ما هي بدافت. ما فيها الحصون ما فيها جبال ما فيها شيء فيها نصابة وفرحوف على الأرض لكن في جبال سبحان الله سبحانه واللي كفروا ليش فروا باش يخضوا من كلاهما ليقاوموا اهل العابد الشيخ على مجموعه من العسال فجروا سلاحهم باش يقاوموه بسلاح لاسر ما غالبوه باعطاك الله عز وجل اياه لا اله الا الله واحنا كنسنهم على الزلوك لا اله واحنا كنسنهم على الزلوك لا الله واحنا كنت تجري في فراس لا اله الا الله إلا الله إلا الله إلا الله ويا للعالم البسلمين كل الفرم بمشارك الأبيع ومغاربه الدول العربية الإسلامية بجسبة الإسلامية كلها بقت من خسران وقبان مؤسمر إسلامي يتسعقد على ما ويقول هذه ها بلادين روسيا الداخلية فوعا يقول لي أولادوا يعبا دين يعبا الله قلت الجماعات الاسلاميه ما شاء الله هي دين اي دوله بالدعاء الله نصرهم لفت نحنا والدعاء الله نصرهم يرى رب قال الله عز هنا اليس الله بعزيز بعزيز يعز اولياءه ويذل عدها وذل ينسق من الجيبين من الكفر ان ينساق من ان يكون هناك ينساق منهم هنا ان يكون هناك هذه عبور هناك ان يكون هناك ان خمسين هناك سبعين يكون سنة ان يكون هناك ان يكون هناك كذلك يكون هناك ان يكون هناك ان يكون هناك ان يكون هناك ان يكون هناك ان يكون إذا سألتهم هؤلاء المجرمون قال هؤلاء الذين يحاربون دين الله ويحاربون شاء الله ضد الله عز إذا اذا كل شو خلف الكائنات ويبزم شو خلفهم كلهم يعترفون فطرة يعتنون على أن الله مخافر الله هو الذي بنى هذا الكون والله هو, هو الذي يسيره هو الذي يرعى هو الذي يحميه ويأعطى الله لم تعبدون غيره لم يتصلحوا مع الله الله أسى بكم وخلق لكم هذا الكون كله لكم هذه دار مؤسسة لكم و اساساها و هياها بجمع مزحتها و حياتكم كيف مزحتكم تطيعوا وتقولوا نعم لله تسمعوا امرا و تجزموا نهي و تصدقوا خبرا و تكونوا عبيده ليش وعندكم الخير كل الخير في الدنيا والاخره الفوز والنجاح ليش ولا انسالتهم إن من خلق السماوات والارض شكل يوجد هذه السماوات ولا شكل منها؟ لا ليقولوا الله هكذا بدون تردد لا يقولنا لس في درزل أقرائي ما تدعون من دون الله أن تدعون من له عباده أخبرني هؤلاء الذين سعّدونهم من دون الله عند الملمات وعند ال... عند النكبات سبجون إليهم كلهم إلى الصاميم لأنو العباد من دون الله فيها أنواع فيها واحد يمرض يمر ليش ليه مشي سيد ليش مشي سيد خلوا مشي شافيني سبشي شافيني ما والسيد المرر مات ولا بطل الحيد خل مات ونش مات خل مرد الله. وتوكر على الحي الذي لا يموت خليت الحي الذي لا يموت ومشتنا على الميت هذا ايجا تحكي كذلك ايضا من العبادة اتباع اوامر غير الله عز وجل اللي يتبع القانون ويتبع الدساطير الارضيه اكفار من الله عز وجل اللي يجيب على مسيحة محروف هي القوانين القوانين البهيات أو مثلاً بدمر من مدرسة حوالى شخصية المفروه ها هو يو يقطع قواني جديدة وتسلعوها عشان مثلهم اتسخصها أربعة من دون الله عرفتهم أحبتهم كرب بنفس الكتاب لأذوهم أما من شركان شراؤ لهم من الدين ما لنا ذبيله اتسخروا أحبارهم ومرهبانهم أربعة من دون الله قبى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إنما نجود من دون الله قل لا لا أبلى حريم لكم الحلال ويحلون لكم الحرام فتسمعون قلنا قلت لا يبدأ سوء اليوم هل هي لا يبدأ إذا سمعتم التشريعات والقوانين اللي هو تقول قانون الله شرع الله وامر الله وين ماذا قدمت ساء قل آفريش مزعون من الله ان ارادني الله بالضر هل هناك شيء ضرر هؤلاء الملاعين هؤلاء الملاحدة اذا أصابك الله بالضر يدفعونه عنه أصابك بمرض ولا بفخر اينك أي نكبة نزلت به يدفعونه إذا الله رحمك وش نزل طاج أولاد طاج ماء طاج إيمان طاج طاج طاج من ما لا حصل له ولا من أحد الله صلى الله عليه وسلم كل هذا يكون جواب إيه في الأول إيه والأنصبة يعني إن راضي هل نكش والدري أو راضي هل نمسك البرعم كل هذا الجواب قال الله إذا كان هذا كنيل ما تصل الله عبد سماه ولا يعني أدل عقليا فطرية ما شاء الله عارف. فالناس يتركوا الذي ينفع ويتركوا الذي يضر ويعبدون الاولياء والرؤساء والاهواء والشهوات والنساء والاولاد والعباد الله الله فالناس عندنا اعبدات قل حسبي الله فالله عز وجل قال ولقى رسول الله صلى الله عليه وسلم قل انا يكفيني الله اعبده واطيعه واكون نصح كتابه وانا عبده اعطيه كل العبوديه هو الذي يكفيه أنا لا أصلي إلا عليه ولا ارغب إلا إليه، ولا انيب إلا إليه، فهو معصي، وهو ها يعني اتوكل عليه دون سواه. <تصفيق> على كل الله عليه، الله عز عليه يتوكل غيره يسوي كل مسوي نبغيه الله، على صاحب القوه وصاحب الكعب وصاحب العطاء وصاحب كل شيء. إذا بجد شيء حاجة هنجد. اذا إذا ضرب شيء حاجة يا رب خلاص يكفيه ما ما وجل لقنها الى مره او قال كل يا قوم اعملوا على مكانكم كل يعني كل واحد يعمل على طريقه انتم اعملوا على سببكم في الارض شيء مثلكم في الأرض هم يسعون في اقامه الدوله العلمانيه دوله كافره دوله لا تمس الاسلام باسم الله شيء على بركه الله انتم وش عملكم شنو تعملوا على تمكينكم وعلى احوالكم ولا اعمل انا اريد اقامه دوله ربانيه دوله يحكمها الله وتسودها سلطة الله أنا اعمل لك فأعملوا أنتم على ما أنتم عليه وأنا أعمل على ما أنا عليه والنهايه هيا سترونها إن شاء الله أشكو الظافر واشكو الخافر اشكو اللي بشتعنا رأياته اشكو لي بشتعنا رأياته قل اعملوا على مكانتك وإني فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويذله ويقهره ويستغذله ويبيده في الدنيا وثم في الآخرة ويحل عليه عذاب المطير دائما ينقض العظيم نسأل الله العالمين ثم بعد هذا أشكى الله عز وجل إن أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق الله واضح كبار الكتاب نجا قيم الله نزل منها ما تقولش ما عندنا. خصنا ندعو قوانين. وتشريعات حسب ما يناسب له والله فان إحنا عبيد الله ما نزل هذا انتزاع تتحقق الحقق عبودية إذا بغينا نكون عبيد لله تبقوا ما بالانتزاع في اوامر وفي نواي وباخبار اخبار, أخبار وصدقوها واوامر طبقوها ومنين جنبورو وانصيروا عبيدا لله هو كل لكل حياتنا في الرقيه في القعص في النوم في الاطاله النو في, في, في, في في يعني في, في الحل بالصحاح في كنت مسافر ممكن كانت دراتيب نازلا على البحر جو تحت الارض في كل حاجه هذا من هجمه ما تلقى له شيء كيف تزوج كيف صلب الأولا كيف عن الوالدين كيف سبيح كيف تري كيف تلا كيف كيف كيف كيف كيف من أينه حتى ينجد المجلس كيف ينجد في كيف في المجلس كيف, في كيف, في كيف, في كيف الاولى؟ كيف سجلس الجلسة الأولى كل واحد والله والله بعلم بيع... في مجلس يصلي كل من من نرد صف وشوف الناس يصلون والله ولا واحد يعرف في مجلس بالله الذي لا إله إلا واحد في المئة واللي يعرف يجلس كل واحد يجلس على كيفي، لا يا أخي ما تجلس على كيفي، كتصلي كما صلى رسول الله، وتسقى كما سقى رسول الله، وتذكر كما ذكر رسول الله، وتسأل كما سألنا رسول الله، والله والله الله. ما والله، ما في أحد عنك بيدك إلا واحد من المئة ولا خمسين منك، إذا قوّت بالصبرات ما آت، وإذا كدت تجلس بالنسل يصبك المراد وشوف تجلس، وليس كلام تجلس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء. قالوا علم علمنا كل شيء قال دع علمنا فتح الخلاء وحبيبنا عجلة الطاعة. كي حجة لا سما الفريزي قالوا علمنا فتح الخلاء. قالوا علمنا حكم الخلاء. علمنا إذا دخلنا الكونه مغسناش الدكتور صلى الله عليه وسلم ونعامس إذا دخلنا من سبقوش اللي رشدني منه. نسبقوك هذا ونسمسح نعامس نسمسحون أحجار أوسعة. نسمسح نسمسحون من لا يعني دوكتلاتي. مش وكيبن وكيبن ما ترك شيئا يقربنا الا قد امر لو, أمره. لو أمره وما ترك شيئا بعدنا الا قد نعم الله أقلنها. الله سبحان الله لا إله إلا الله سبحان رب وسلام والحمد لله